السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونصفره، ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا. يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله. وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ظلالة في النار نوصل في هذا المجلس شرح كتاب المعتقد الصحيح لمؤلفه الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله يقول المؤلف رحمه الله المعتقد الصحيح في حكم من وقع في الكبائر المعتقد الصحيح في حكم من وقع في الكبائر بعد أن تحدث المؤلف المؤلف رحمه الله عن الإيمان وتعريفه وضوابطه وتكلم أيضا عن الأشياء التي تخرج المسلم من دائرة الإيمان وبين أيضا الفرق بين الحكم بالكفر على الأجناس وبين الحكم بالكفر على الأشخاص انتقل رحمه الله إلى بيان حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة ولهذا قال المؤلف رحمه الله في هذا العنوان قال المعتقد الصحيح في حكم من وقع في الكبائر يعني من وقع في كبيرة من الكبائر كزينة مثلا أو السرقة وشرب الخمر ونحو ذلك فيعني كيف يعني يحكم له عند أهل السنة والجماعة؟ فيقول المؤلف ورحمه الله ومن جملة اعتقادي ومن جملة اعتقادي أهل السنة والجماعة أن جميع الذنوب سوال بالله تعالى لا تخرج المسلم من دين الإسلام. إذن كل الذنوب بأنواعها وأصنافها وقوع المسلم فيها لا يخرجه من دائرة الإسلام. ويستثنى من الذنوب شيء واحد فقط وهو الإشراك بالله. فمن أشرك بالله جل وعلا خرج من الإسلام. إلى الكفر وأما باقي الذنوب والمعاصي والكبائر فلا يخرج صاحبها من دائرة الإسلام إذن يقول من جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أن جميع الذنوب سوى الإشراك بالله تعالى لا تخرج المسلم من دين الإسلام قال المؤلف إلا إن استحلها يعني مرتكب الكبيرة قد يخرج من الإسلام بشرط واحد قد يخرج من الإسلام بشرط واحد وهو أن يستحل تلك الكبيرة التي يفعلها ما معنى الاستحلال الاستحلال هو اعتقاد الحرام حلالا هذا هو معنى الاستحلال اعتقاد الحرام حلالا فلو وجد مثلا شخص يسرق يسرق وهو يستحل سرق يقول السرقة ليست محرمة لم يحرمها لا الله جل وعلا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فنقول هذا كافر هذا كافر والعياذ بالله لماذا؟ لأنه استحل محرما بمعنى أنه اعتقد الحرام حلالا لأن نصوص الكتاب والسنة متظاهرة ومتظافرة على بيان يعني تحريم ماذا السرقة وهو ينكر ذلك ويقول لا السرقة ليست محرمة بل هي حلال إذن فهذا السارق إذا سارق أموال الناس معتقد الحل ذلك فهذا هو الذي يكفر عند أهل السنة والجماعة وأما من صارق معتقدا بأن السرق محرم فهذا لا يكفر إذن يقول المؤلف إلا إن استحلى وهذا هو المراب بالاستحلال ولهذا من الخطأ يعني ما يظنه بعض الناس من أن الاستحلال هو الإصرار على المعصير يعني بعضهم يعني يظن ويعتقد بأن الشخص إذا فعل معصية وأصر عليها يعني صار يفعلها دائما يعني دائما يزني أو دائما يسرق أو دائما يشرب الخمر يعني يظنون بأن هذه المداومة على الذنب وعلى المعصية يعد ذلك استحلالا وهذا قول باطل بلا شك ليس هذا هو المراد بالاستحلال عند أهل العلم فالاستحلال فالاستحلال هو أن تعتقد يعني بقلبك إذن الاستحلال أمر قلبي لا يتعلق بالعمل لا يتعلق بالعمل بل هو أمر قلبي إن اعتقدت بقلبك الحرام حلالا هذا هو الاستحلال كما سيشرح ذلك المؤلف يعني أكثر إذن فليس, أو فليس المراد بالاستحلال هو الإصرار على الذنب لا بل من فعل ذنبا وأصر عليه فعله دائما مدام أنه يعتقد بقلبه حرمته فهو مسلم فهو مسلم وليس بكفر إذا يقول المؤلف أن جميع الذنوب سوى الإشرك بالله تعالى لا تخرج المسلم من دين الإسلام إلا إن استحله قال المؤلف سواء فعلها مستحلا يعني إن استحل الذنب إن استحل الذنب واعتقده فحين فحينئذ يعني تستوي حالتان قال سواء فعلها مستحلا يعني كان يفعلها وهو يستحلها أيضا يعتقدها ماذا حلالا أو اعتقد حلها دون أن يفعلها بل المستحل يكفر ولو لم يفعل بمعنى لو أن شخصا ما لا يسرق أموال الناس لا يسرق أحد ولكن مع ذلك يعتقد ماذا؟ أن السرقة حلال يقول أنا من سرقش حطرا لبس به من سحقش لا أحتد ولكن يعتقد بقلبه ماذا؟ حل السارق، فحين فحينئذ ماذا؟ يكفر إذن هذا يدل على أن يعني الشيء الذي يكفر به هذا المستحيل هو ماذا؟ ما يتعلق بالمعتقد لا ما يتعلق بمجرد ماذا؟ الفعل ولهذا نحن نقول المصر على الذنب لا يكفر بمجرد إصراره ما لم يستحل ذلك بقلبه إذن فالمستحيل يكفر ولو لم يفعل كما قال المؤلف ولهذا قال سواء فعلها مستحلا أو يعتقد حلها دون أن يفعلها طيب لماذا يكفر المستحل للذنب؟ لماذا يكفر؟ قال المؤلف عند عندئذ يكون مكذبا بالكتاب ومكذبا بالرسول صلى الله عليه وسلم لأن الذي يستحل الذنب يعني الذنب الواضح الظاهر الذي يستحل مثلا الزنا الذي يعتقد الزنا حلالا هذا في الحقيقة يعد ماذا مكذبا بالنصوص الشرعية الكثيرة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تدل دلالة واضحة بأن الزنا محرم إذا هذا هو يعني سبب كفر هذا المستحل لأنه يكذب بالنصوص الشرعية التي آه تبين حرمة هذا الذنب وهو يعتقد عكس ما دلت عليه هذه النصوص الشرعية من حرمة ذلك الفعل. إذن يقول المؤلف لأنه عند إذن يكون مكذبا بالكتاب ومكذبا بالرسول صلى الله عليه وسلم قال وذلك كفرا بالكتاب والسنة والإجماع. إذن من كذب بما جاء به كتاب الله أو جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالكتاب والسنة والإجماع فهو كافر بالسنة والكتاب والإجماع إذن فهذا هو يعني ملخص أهل السنة والجماعة يعني معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبير إذن فعند أهل السنة والجماع من ارتكب كبيرة من الكبائر ولم يستحل تلك الكبيرة بقلبه فإنه لا يعد بذلك ماذا كافرا بل هو مسلم عاص بمعصيته وفاسق بفسقه وظالم بظلمه وهكذا ولكن يكفر إن استحل ذلك الذنب يكفر إن استحل ذلك الذنب إذن هذا هو يعني معتقد أهل السنة والجماعة خلافاً للخوارج والمعتزلة خلافاً للخوارج والمعتزلة الذين يكفرون أصحاب الكبائر وإلا لم يستحلوها الذين يكفرون أصحاب الكبائر وإلا لم يستحلوها طيب هذا المعتقد الذي ذكره المؤلف رحمه الله وهو عدم تكفير صاحب الكبير دلت عليه نصوص الكتاب ونصوص السنة ودل عليه أيضا الإجماع والمؤلف رحمه الله سيذكر أدلة يعني أدلة من القرآن والسنة تدل على عدم ماذا كفر مرتكب الكبير ومن أدلة ذلك أيضا كما قلت الإجماع والمؤلف لم يذكر ذلك ولهذا من باب الفائدة يعني أذكر بعض أقوال أهل العلم في إجماع العلماء واتفاقهم على عدم كفر مرتكب الكبيرة إذا لم يستح الله يقول ابن بطة رحمه الله يقول ابن بطة رحمه الله وقد أجمع العلماء وقد أجمعت العلماء لا خلاف بينهم أنه لا يكفر أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة أي من المسلمين لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه من الإسلام بمعصية ولا نخرجه من الإسلام بمعصية ثم قال رحمه الله نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. إذن هذا هو يعني معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة وبيان اجماع العلماء على عدم ماذا كفر. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه قد تقرر من مذهب أهل السنة والجماعة ما دل عليه الكتاب والسنة أنهم لا يكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب ولا يخرجونه من الإسلام بعمل إذا كان فعلاً منهياً عنه مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر ما لم يتضمن ترك الإيمان إذن فأقوال هؤلاء العلماء تدل على أن معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة هو ما ذكره المؤلف ورحمه الله من عدم خروجه من دائرة الإسلام ما لم يستحل ذلك الذنب ثم قال المؤلف ورحمه الله وكل ما دون الشرك من الذنوب وكل ما دون الشرك من الذنوب لا يخلد صاحبها في نار جهنم. لا يخلد صاحبها في نار جهنم. كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر من دون ذلك لمن يشاء. إذا فبين الله تعالى في هذه الآية العظيمة بأنه جل وعلا لا يغفر للعبد إذا لقي الله تبارك وتعالى مشركا فمن لقي الله تبارك وتعالى مشركا فالله جل وعلا لا يغفر له ماذا شركا مما يدل على أن المشرك مخلد وانعياذ بالله في نار جهنم ثم بين الله جل وعلا بعد ذلك بأن ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي والكبائر فإن صاحبها سيكون يوم القيامة تحت مشيئة الله فإن شاء الله تبارك وتعالى غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنبه إن شاء عذبه بقدر ذنبه فإذا استوفي منه يعني ذلك العقاب أخرجه الله تعالى من النار وأدخله الجنة بفضل ما معه من الإيمان والتوحيد هذا ما دلت عليه الآية الكريمة وهي صريحة الجد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن قال قائل أو أقول إن قال جاهل هذه الآية إنما تتحدث عن التائبين فنقول بالتوبة الله جل وعلا يغفر حتى الشرك بالتوبة حتى المشرك يغفر له فلماذا ها يستثنى المشرك إذا كان المقصود هنا بيان من يغفر له بالتوبة فنقول بالتوبة الله جل وعلا يغفر حتى للمشرك كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان ومن يدعو مع الله إلها آخر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب إلا من تاب فبين الله تعالى بأنه بالتوبة يغفر حتى للمشرك الذي دعا غير الله تبارك وتعالى ثم نقول أيضا التائب من الكبيرة يوم القيامة لا يكون تحت المشيئة بل يغفر له من تاب من الكبائر هل يكون تحت المشيئة لا بل يغفر له ولهذا الله تعالى في الآيات سابقة يعني لما ذكر مع الشرك أيضا كبائر قال إلا من تاب فمن تاب من الكبائر قتل النفس والزنا ونحو ذلك فإن الله جل وعلا يتوب عليه ولا يكون تحت المشيئة إذن فهذه الآية إنما تتحدث عن غير التائبين الذين لم يتوبوا من ذنوبهم ومعصيهم فالمشرك منهم لا يغفر له أبداً وأما من لم يشرك وكان ذنبه دون الشرك فهو الذي يكون تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ولهذا يقول المؤلف وكل ما دون الشرك من الذنوب لا يخلد صاحبها في نار جهنم كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء طيب فإذا كانت الذنوب والكبائر التي دون الشرك يكون صاحبها تحت المشيئة فما فماذا يعني ذلك يا جماعة يعني ذلك بأن مرتكب الكبير لم يصل إلى حد ماذا الشرك والكفر لأن مرتكب الكبير دون الشرك لو وصل إلى حد الشرك والكفر لما جعله الله تحت المشيئة وهذا هو يعني سبب إرادة المؤلف رحمه الله لهذه الآية يعني تحت هذا المبعث قال المؤلف فنصت الآية على أن صاحب الذنوب إلى مشيئة الله جل وعلا يعني هو تحت المشيئة إنشاء تعالى عفا عنه بمنه وكرمه وإن شاء أدخله النار بقدر ذنوبه ليطهره بها ليطهيره بها وهذا وفائدة يعني إدخال العاصي النار حتى يقهر من ذلك الذنب لأن الذنب خبيث لأن الذنب خبيث والجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب فإن لم يعف عنه ولم يغفر له يدخله الله تبارك وتعالى نار جهنم حتى يهذب وينقى من ذلك الذنب فإذا طاب دخل بعد ذلك الجنة فقال ليطهره بها ثم يخرجه منها بتوعيده فيدخل الجنة قال المؤلف وقد سمى الله وكلمة تسمى هنا بمعنى ذكر وقد سمى الله أي ذكر الله في كتابه بعض الكبائر كالقتل والبغي والبغي هو الظلم والعدوان قال وأثبت الإيمان لأصحابها إذا الله جل وعلا ذكر في يعني بعض المواضع من كتابه يعني بعض الذنوب والمعاصي وذكر أصحابه ومع ذلك سماهم القرآن ماذا؟ مؤمنين وهذا يدل على أن الفاعل للكبيرة وأن مرتكب الكبيرة لا يخرج بمجرد ذلك من دائرة الإسلام قال وقد سمى الله في كتابه بعض الكبائر كالقتل والبغي وأثبت الإيمان لأصحابها قال فهم مؤمنون بإيمانهم أو فاسقون بمعصيته إذن مرتكب الكبير يجتمع فيه ماذا؟ إيمان وفسق يجتمع فيه إيمان وفسق فهو مؤمن بما معه من الإيمان والتوحيد وفاسق بما معه من الفسق والفجور قال مؤمنون بإيمانهم فاسقون بمعصيتهم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل كتب عليكم القصاص في القتل يعني من قتل شخصا قتل به هذا هو القصاص قال الحر بالحر يعني من قتل حرا قتل وكان القاتل حرا قتل به الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ثم قال وهذا هو الشاهد فمن عفي له من أخيه إذا فمن قتل شخصا من قتل شخصا ولكن عفى عنه أولياء الميت أولياء الميت لم يطلبوا ماذا؟ القصاص لم يطلبوا القصاص لأن طبعا القصاص يعني متوقف على إرادة أولياء الميت يعني من قتل شخصا عمدا طبعا الكلام هنا في العمد يعني شخص شخص قتل شخصا آخر عمدا إذن فحكم ذلك القصاص إن اختار ذلك أولياء المقتول إن قال أولياء المقتول نحن نطالب بقتل هذا القاتل فحينئذ لابد من ماذا؟ من قتله ولكن لو أن أولياء المقتول عفوا عن القاتل قالوا نحن يعني لا نطالب بقتله ولكن مثلا نطالب بماذا؟ بالدية فحينئذ يجب على القاتل أن يدفع الدية لأولياء المقتول وإن عفوا عنه ولم يطلبوا شيئا حتى الدية فحينئذ طبعا يعفى القاتل من كل شيء فيعفى من القصاص ويعفى أيضا من دفع الدين إذن فيقول الله تعالى يعني بعد أن ذكر القصاص قال بعد ذلك فمن له من أخيه شيء فمن عفي له من أخيه شيء فبين الله تبارك وتعالى بأن هذا القصاص يعني يلغى في حالة لا في حالة العف إذا عفى أولياء المقتول. فحينئذ لا يقتص من القاتل ولا يقتل ذلك القاتل طيب الشاهد من هذه الآية أن الله تعالى يعني أثبت أخوة الإيمان بين القاتل والمقتول أثبت أخوة الإيمان بين القاتل والمقتول فقال تعالى فمن عفي له من أخيه إذن هذه يعني أخوة ماذا يا جماعة أخوة الإسلام والإيمان فهذه الآية تدل على أن القاتل لم يصر ولم يصبح بمجرد قتله لأخيه لم يصبح بذلك ماذا كافرا خارجا عن ملة الإسلام بل لا يزال في دائرة ماذا الإسلام ولهذا هذه الآية أثبتت ماذا الأخوة الدينية بين القاتل والمقتول ولهذا قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة طيب يقول المؤلف مبينا وجه الدلالة من هذه الآية قال فأثبت تعالى الإيمان للقاتل والمقتول من المؤمنين وأثبت لهم أخوة الإيمان وهذا يدل طبعا على عدم كفر مرتكب الكبيرة ثم قال المؤلف ولا منافات ولا منافات أي لا تعارض ولا تناقض بين هذه الأحكام التي سيأتي ذكرها ولا منافات بين إطلاق الفسق على العمل أو عامله وتسمية العامل مسلماً وجريان أحكام المسلمين عليه يعني لا تنقض في هذا يعني لا تنقض بين أن نقول من قتل أخاه المسلم فهو فاسق وظالم ونحو ذلك وبين أن نقول يعني هذا القاتل لا يزال مسلما وتجري عليه ماذا أحكام الإسلام فإذا مات فإننا ماذا نغسله ونكفنه ويدفن في مقابل المسلمين ويورث إلى غير ذلك من الأحكام التي تجري على المسلم إذا يقول ولمنا فات بين إطلاق الفسق على العمل أو عامله وتسمية العامل يعني العامل هذا الذي عمل ذلك الفسق مسلما وجريان أحكام المسلمين عليه ثم قال وقصة الصحابي عبد الله حمار الذي التي رواها البخاري في صحيحه غاية في توضيح ذلك غاية في توضيح ذلك حيث إن عبد الله حمارا شرب الخمر شرب الخمر طبعا كلمة حمار هنا يعني لقب وهذه أو هذا اللقب يعني لا يعني العيب به لا يعني العيب به، ولهذا يعني وجد يعني في السابقين من كان يلقب بهذا اللقب، ولم يلزم ذلك أن يكون يعني يلمز بهذا اللقب ويعد بهذا اللقب لا، بل أحيانا يعني هذه الكلمة يعني تطلق في باب ماذا في باب المدح تطلق في باب المدح. فقد يلقب بها الشخص احيانا لبيان يعني جلده وقوته وصبره لبيان يعني جلاده وقوته وصبره ولهذا لا نفهم إذا وجدنا مثلا هذه الكلمة يعني في هذا الحديث بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني يعبون بعضهم بعضاً ويتلبزون بالألقاب كيف وهم يلقبون هذا الشخص بهذه الكلمة. يقولون عنه حمار هذا لا يعني أنهم يعني يطلقون هذه العبارة عليه من باب عيبه لا قد يراد بها كما قلت يعني أحيانا المدح فيلقب شخص بذلك لكونه مثلا لكونه مثلا يعني متصف بالصبر والجلد والقوة وكل هذه الأوصاب يعني موجودة في هذا الحيوان ولهذا وجد مثلا في بعض الروايات من كان يقال عنه شيطان من كان يقال عنه شيطان يعني ذكروا في ترجمته أو وصفه بعضهم في ترجمته بأنه شيطان وهذه الكلمة لم تطلق عليه من باب ماذا من باب الذنب بل من باب المدح يعني شيطان عفريت في حفظه واستحضاره وغير ذلك ولهذا بعض الرواة أيضا يعني كان يصفه بعضهم بأنه صاعق بأنه ماذا صائق وكان يطلقون أيضا عليه هذه العبارة يعني من باب يعني مدحه ويعني بيان يعني قوة يعني حافظته واستحضاره ويعني ذكرته ونحو ذلك هذه طبعا يعني قلتها بمناسبة يعني ما جاء في هذه القسم طيب يقول المؤلف وقصة الصحابي عبد الله حمار التي رواها البخاري في صحيحه رأي في توضيح ذلك حيث إن عبد الله حمارا شرب الخمر يعني شرب الخمر فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحد الصحابة رضي الله عنهم لعن لعنه الله لعنه الله ما أكثر ما يؤت به يعني ما أكثر ما يؤت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد شرب الخمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله، فإنه يحب الله ورسوله. يقول المؤلف فلم يخرج، يعني هذا الرجل لم يخرج من الإسلام بمجرد هذه الكبيرة. لأن وقوع المسلم في الكبيرة لا يخرجه من دائرة الإسلام ما لم يستحل ذلك قال فلم يخرج من الإسلام بمجرد هذه الكبيرة بل قد أثبت له الإيمان النبي عليه الصلاة والسلام أثبت الإيمان لهذا الرجل وأنه يحب الله ورسوله قال بل قد أثبت له الإيمان مع وقوعه في هذه الكبيرة إذن فالحاصل الآن من هذه الأدلة التي أوردها المؤلف رحمه الله أن الشخص لا يخرج من الإسلام بمجرد ماذا وقوعه في الذنب والمعصية ما دام يعتقد تحريم ذلك الذنب وتلك المعصية والسر في ذلك كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله السر في ذلك أن هذا المسلم الذي يفعل الكبيرة الذي يفعل الكبير وهو يعتقد ماذا تحريمها جمع بين حسنة وسيئة جمع بين حسنة وسيئة فسيئته تتمثل في ماذا في فعله للذنب يعني هذا الرجل الذي شرب الخمر عصى الله تعالى بذلك ووقع في الذنب بذلك فتكتب عليه ماذا سيئة إذن فعل هذه السيئة ولكن في المقابل له حسنة أخرى وهي ماذا يا جماعة اعتقاده أن هذا الفعل محرم لأنه مأمور شرعا المسلم مأمور شرعا أن يعتقد بأن الخمر حرام صح ولا لا فإذا أطاع الله تعالى في ذلك واعتقد ذلك هل يكون محسنا في معتقده هذا طبعا يكون محسنا هو يعتقد بأن الخمر حرام وهذا ما يطالبه به ماذا الشرع وقد امتثل الشرع في هذا الجانب اعتقد بأن الخمر حرام إذن فله حسنة بهذه أو بهذا المعتقد إذا بهذا المعتقد له حسنة وبتلك المعصية عليه ماذا سيئة عليه سيئة ولذلك يعني كان هذا الشخص مفارقا للكافر مفارقا للكافر الذي يفعل الذم يشرب الخمر وهو في نفس الوقت كافر بالله ورسوله لا يحرم محرمه الله ورسوله فالكافر ليس له حسن فهو يشرب الخمر فتكتب عليه سيئة ويعتقد حل هذا الخمر فتكتب عليه سيئة أخرى ولا حسنة له أبدا أما هذا المسلم فصحيح بفعله لهذا الذنب كتبت عليه سيئة ولكن باعتقاده لحرمة الخمر، أحسن في ذلك، فجمع بين سيئة بين سيئة وحسن، ولذلك فارق هذا المسلم ذاك ماذا الكذب، ولهذا يعني كما قلنا من ارتكب الكبيرة وهو يعتقد ماذا حرمتها، فإنه يبقى مسلما ولا يخرجه ذلك من دائرة الإسلام. قال المؤلف ورحمه الله بعد ذلك وبيان ذلك أن كل من الكفر والشرك والظلم والفسوق والنفاق جاءت في نصوص الشرع على قسمين يعني هذه الأسماء الشرعية هذه الأسماء وهذه الأحكام هذه الأسماء والأحكام الشرعية التي هي يعني الحكم هو الكفر والاسم هو ماذا؟ كافر الشرك هو الحكم والاسم هو ماذا مشرك إذن هذه تسمى عند علماء العقيدة بالأسماء والأحكام الأسماء والأحكام طيب فهذه الأحكام التي ذكرها المؤلف يقول جاءت في نصوص الشرع على قسمين جاءت في نصوص الشرع على قسمين يعني هي نوعان وقسمان اكبر. أكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين بالكلية وأصغر ينافي كمال الإيمان, ينافي كمال الإيمان ولا في أصل الإيمان ينافي كمال الإيمان ولا يخرج صاحبه منه إذن فالكفر قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر والشرك مثله شرك أكبر شرك أصغر الظلم مثله ظلم أكبر ظلم أصغر الفسق مثله فسق أكبر وفسق أصغر النفاق مثله نفاق أكبر ونفاق ماذا أصغر فما وصف بالأكبر في هذه الأحكام هو الذي يخرج صاحبه من الملة يعني الكفر الأكبر الظلم الأكبر الفسق الأكبر النفاق الأكبر يعني هذه الأحكام إذا أطلقت على شخص فمعنى ذلك أنه قد أخرجناه من ملة الإسلام وأما ما وصف من هذه الأحكام بالأصغر فصاحبه لا يخرج من ملة الإسلام لأن فعله إنما ينافي ماذا؟ كمال الإيمان ولن ينافي أصل الإيمان يقول المؤلف وهذا تقسيم للسلف رضي الله عنه يعني هذا التقسيم هو تقسيم السلف لا تقسيم المرجئة يعني كما يظن يعني بعض الناس إذا شابك ما تكفرش يعني لا تكفر تاركا للصلاة ولا تكفر حاكما ولا تكفر غير ذلك يقول واش بقالك إنت إذن أنت من المرجئة ونحن نقول له أنت تكفر فلان وفلان وفلان فأنت من الخوارج والخوارج شر من المرجاء الخوارج شر من المرجاء بالإجماع ولهذا الخوارج جاءت نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذمهم صح ولا لا ما لم يرد في ذلك في المرج ولهذا الإرجاء كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله هو من أخف البدع طبعا مقارنة بغيره يعني ال الارجاء من أخف البدع ولهذا فإن اتهمنا نحن بالارجاء فنحن نتهمه بماذا ببدعة الخوارج والعيادو بالله إذا ف يعني ليس الأمر يعني في اللمز والطعام وإنما العب العبرة بموافقة ماذا يعني نصوص الشرع وأصول الشرع فهذا التقسيم كما يقول المؤلف ورحمه الله يعني ليس يعني تقسيما محدثا ومبتدع ليس تقسيما محدثا ومبتدعا يعني ابتدعه يعني بعض علماء هذا العصر كالشيخ الألباني رحمه الله الذي يتهم يعني بهتانا وزورا بالإرجاء يعني يتهم بالإرجاء لأنه لا يكفر تارك الصلاة ولا يكفر الحكام إلى آخره والأئمة كالإمام أحمد رحمه الله وغيره من أئمة السلف يقولون من قال الإيمان قول واعتقاد وعمل من قال الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فقد برئ من الإرجاء كله أوله وآخره يعني من اعتقد بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعات وينقص يعني بالمعاصي فقد برئ من الإرجاء كله فقد برئ من الإرجاء كله ولهذا يعني بعض أئمة السلف أيضا يعني بحضرت يعني أحد الخوارج بحضرت أحد الخوارج ذكر عنده يعني صاحب الكبيرة فلم يكفر لم يكفّر فقال له ذلك الخارجي قال له يعني على كبرك يعني أنت الأمرك كبير وعالم شايل ها تقع في الإرجاب يعني على كبرك يعني تقع في الإرجاب فقال له المرجئة لا يقبلونني المرجئة أنفسهم يقبلونيش أنا أقول الإيمان قول وعمل واعتقاد والمرجئة لا يقولون ذلك وأقول الإيمان يزيد وينقص والمرجئة لا يقولون ذلك إذا فالشاهد الشاهد يعني هذا يعني ذكرته يعني بمناسبة يعني هذا التقسيم الذي ذكره المؤلف رحمه الله إذن فهذا يعني التقسيم لهذه الأحكام يعني تقسيم موروث عن سلفنا الصالح كابن عباس رضي الله عنه وغيره من السلف ربوان الله عليه طيب يقول المؤلف وهذا تقسيم للسلف رضي الله عنه فقد أثبت حبر الأمة والحبر هو العالم فقد أثبت حبر الأمة وترجمان القرآن وترجمان هو المفسر طيب قال أثبت حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما أن هناك كفرا دون كفر يعني هناك كفر أصغر دون الكفر الأكبر أن هناك كفرا دون كفر وظلما دون ظلم وفسوقا دون فسوق ونفاقا دون نفاق يقول المؤلف فالله تعالى سمى من دعا غيره كافرا فالله تعالى سمى أي حكم من دعا غيره كافرا ومشركا وظالما ودعاء غير الله هذا ماذا كفر أكبر فالله تعالى سمى ذلك كفرا وشركا وظلما يقول المؤلف قال الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وهذا هو الشهد إنه لا يفلح الكافرون فسمى الله تعالى من يدعو غير الله تعالى سماه الله تعالى كافرا وهذا الكفر يا جماعة كفر أكبر ولا أصغر ها هذا كفر أكبر هذا كفر أكبر وقال الله تعالى قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحد قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحد والشرك هنا شرك أصغر أو أكبر يا جماعة شرك هنا أكبر وقال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين والظلم هنا ظلم أكبر أو أصغر ؟ ظلم أكبر. وقال وقال الله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه وفسق إبليس وقعه في هذا الفسق أو الفوز هل هو فسق أكبر أم أصغر؟ نقول هو فسق أكبر إذن فهذه الأحكام ما المقصود بإرادة المؤلف لهذه الآيات أن يبين بأن هذه الأحكام التي هي الكفر والشرك والظلم والفسق قد تطلق ويراد بها ماذا النوع الأكبر الذي يخرج صاحبه من دائرة الإسلام ولهذا قال فهذا في الكفر الأكبر والشرك الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر الذي لا يجتمع معه إيمان الذي لا يجتمع معه إيمان إذا فالكفر الأكبر والشرك الأكبر والفسق الأكبر والظلم الأكبر هذه لا تجتمع مع الإيمان أبدا إن وجدت في شخص فمعنى ذلك أن قلبه خال من الإيمان ليس فيه ذرة إيمان. ثم ذكر المؤلف ذكر المؤلف أمثلة لهذه الأحكام في حال وصفها بأنها من النوع ماذا الأصغر لا الأكبر. قال وقال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وما لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكفر. ما المقصود بالكفر في هذه الآية؟ الأكبر أو الأصغر؟ الجواب الأصغر. الكفر هنا هو الكفر الأصغر. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه يعني صح عنه من طرق كثير أنه قال في تفسير هذه الآية كفر دون كفر. كفر دون كفر إذن فالكفر الذي ذكره الله تعالى في هذه الآية هو كفر أصغر دون الكفر الأكبر ولهذا طاووس ابن كيسان رحمه الله وهو تلميذ لابن عباس سأل ابن عباس رضي الله عنهما فقال له من لم يحكم بما أنزل الله أكافر هو؟ هل هو كافر خرج من ملة الإسلام؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه هو به كفر هو به كفر يعني وقع في كفر قال ولكن ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر طبعا من كفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر كفره ماذا كفر أكبر ولكن هذا الذي حكم بغير ما أنزل الله كفره دون ذلك وهو ماذا الكفر الأصغر وجاء أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في تفسير هذه الآية كفرا لا ينقل عن الملة كفرا لا ينقل عن الملة يعني لا يخرج المسلم والشخص من ملة الإسلام إذا هذا هو يعني تفسير يعني حبر الأمة وترجمان القرآن لقول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافر فهل يقال ابن عباس مرجع أيضا ها هل يقال ابن عباس من المرجع لأنه يعني لم يكفر من حكم أو حكم بغير ما أنزل الله طبعا يعني لا أدري يعني هل تسول يعني نفوس أولئك أن يطلقوا هذه الأحكام في حق من وصفه المؤلف ر رحمه الله بأنه حبر الأمة يعلمها وهو ترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الدعاء العظيم، آه، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وعلمه التأويل ليتأويل القرآن وتفسيره. إذا هذه الآية ذكرها المؤلف ورحمه الله مثالا للكفر ماذا الأصغر؟ وطبعا الحكم بغير ما أنزل الله العلماء لهم تفصيل في ذلك، العلماء لهم تفصيل في ذلك. ف يقول أهل العلم من لم يحكم بما أنزل الله من لم يحكم بما أنزل الله إما يعني جهودا يعني يعتقد بأن يعني حكم الله تبارك وتعالى أو الحكم بما أنزل الله لا يجب ولا يلزم أو اعتقد مثلا بأن يعني هذه الأحكام الوضعية خيرا من حكم الله تبارك وتعالى أو يعتقد بأن هذه الأحكام الوضعية مثل حكم الله تبارك وتعالى أو يعتقد بأن حكم الله تبارك وتعالى لا يصلح فلا شك أن من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا مثل هذه الأمور التي ذكرتها لا شك في أنه كافر كفرا أكبر لا شك في أنه كافر كفر أكبر والعياذ بالله وأما من حكم بغير ما أنزل الله ولم يعتقد يعني مثل هذه الاعتقادات وإنما يعني حكم بغير ما أنزل الله إما لهوا في نفسه أو يعني طمعا في مال أو في منصب أو خوفا من عدو ونحو ذلك فإنه لا يكفر يعني الكفر الأكبر وإنما يكون كفره دون كفر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. إذا ذكر المؤلف هذه الآية قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. إذا هذه الآيات ثلاثة ذكر فيها الكفر والظلم والفسق. وصح أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق في تفسير هذه الآيات الثلاث وقال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما هل هو الظلم الأكبر هنا؟ لا هو الظلم الأصغر إن الذين يقولون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وقال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق الفسوق هنا الأكبر أم الأصغر الأصغر وقتاله كفر الكفر هنا أصغر أم أكبر أصغر وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فقد كفر الكفر هنا أصغر عن أكبر أصغر أو أشرك الشرك هنا أصغر عن أكبر أصغر إذا يقول المؤلف فهذا أي ما جاء في هذه النصوص في الكفر الأصغر والشرك الأصغر والظلم الأصغر والفسق الأصغر قال وهذا يعني هذه الأحكام المذكورة وهذا يجتمع معه الإيمان إذا من وقع في هذه الأنواع من الكفر الأصغر وشرك الأصغر ونحو ذلك فهذا لا يعني أن الإيمان قد زاد من قلبه لا قال وهذا يجتمع معه الإيمان كما مص على ذلك الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف ونحن نقلنا يعني لكم إجماعات أهل العلم أن العلماء مجمعون على أن من ارتكب ذنبا دون شرك فإن ذلك الذنب لا يخرجه من دائرة الإسلام قال كما نص على ذلك الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف وهو ينقص الإيمان يعني هذه الذنوب والمعاصي لا شك أنها تنقص الإيمان خلافا للمرجعة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب ومعصي قال وهو ينقص الإيمان وينافي كماله ينافي كمال الإيمان بمعنى أنه لا ينافي أصل الإيمان لا ينافي أصل الإيمان وإنما ينافي كماله إذا هذا هو يعني معتقد أهل السنة والجماعة فيما يعني يتعلق بمرتكب الكبيرة وهو أنه يعني ينقص إيمانه ولكن لا يخرجه هذا الذنب من دائرة الإسلام نسأل الله تعالى التوفيق والسداد والله تعالى أعلم فيما بقي يعني من وقت إن نحاول أن نجيب فيه على بعض الأسئلة متعلقة بهذه المواضيع. سائل يسأل يقول رجل أقام عليه الحج على أن أكل الربا حرام وقال لهم أنا أعلم بأن الربا حرام وأنا سأكل الربا فما حكمه يقول هذا عاص ما حكمه حكمه أنه ماذا عاصي لله تبارك وجه ومدام أنه يعني يقر بحرمة الربا فمعنى ذلك أنه لا يزال مسلما طيب قبل أن أواصل يعني بعض الناس يعني يظن يعني لما يعني يسمع يعني يسمع بعض طالبة العلم يعني يقول بأن تارك الصلاة ليس بكافر وأكل الربا ليس بكافر والحكم بغير ما أنزل الله ليس بكافر. آه يقول يعني يعني كيف تدافعون على هؤلاء ماذا المجرمين؟ وكأنكم يعني تسهلون يعني لهم ماذا يعني الوقوع في هذه المعاصف فنقول معاذ الله معاذ الله ولهذا نحن مع يعني تقريرنا يعني لكون هذه الذنوب يعني مرتكبها لا يكون كفرا فلا شك أن أهل السنة والجماعة يحذرون أشد التحذير من الوقوع في هذه الذنوب لا شك أن أهل السنة والجماعة من أشد الناس يعني تحذيرا للناس من ترك الصلاة ومن أكل الربا ومن الحكم بغير ما أنزل الله وغير ذلك وهذا ليس تسويغا يعني لا لما يعني أهل السنة والجماعة يبينون هذه الأحكام وأن هؤلاء ليسوا بكفار هذا ليس تسويغا لهذه الذنوب معاذ الله معاذ الله ولهذا يعني يمكن أن نعكس نحن القضية فنقول أنتم الذين لا تريدون أن يتكلم الناس على عدم كفر هؤلاء كأنكم تسويغون لأولئك،, لأولئك أيضا الذين يكفرون الناس هكذا فقط يعني بدون يعني علم وبدون ظوابط ويحدثون الفتن في المجتمعات فيقتلون الأبرياء ويسفكون الدماء وغير ذلك فلا شك أيضا أن هذا الفكر المتطرف يعني لابد أن يبين للناس يعني بطلانه ومخالفته للحق والصواب إذن فالمقصود من كل هذه المباحث هو يعني إقامة العدل وبيان حكم الله تبارك وتعالى فتارك الصلاة يكفيه شرا يكفيه شرا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى عمله كفرا فأي شر أعظم من هذا أن يسمى يعني تركك لصلاة كفرا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة فنحن طبعا نذكر هذه النصوص فكيف يقال إنكم تسويغون لتارك الصلاة أن يترك الصلاة كيف ونحن نخبره بأن يعني تركك للصلاة يعني الشرع يسميه كفرا والعلماء مختلفون فيه يعني هل أنت آه كافر خرجت من ملة الإسلام أو لا فنجد أن هذا يعني في الحقيقة ليس تسويغا للتهاون في الصلاة وإنما يعني في هذه المباحث أيضا يعني حمل للناس على عدم التهاون في مثل يعني هذه الذنوب والمعاصي وترك هذه الواجبات والفراه طيب سائل آخر يقول قلت بأن صاحب الكبيرة إذا تاب صاحبها يوم القيامة لا يكون تحت المشيئة مثل القتل إذا تاب صاحبه لا يكون تحت المشيئة وما معنى الآية؟ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَأُهُ جَهْنًا معنى الآية في من لم يتب يعني من قتل ولم يتب من القتل فهذا هو جزاؤه ولكن لو تاب فكما قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالح فأولئك يبدل الله سيئتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما إذن هذه الآية التي ذكرتها في حق من لم يتب فالقاتل للنفس عمدا إذا لم يتب فهذا هو جزاؤه يقول إذا عفية أو عفا أهل المقتول على القاتل في القصاص والدية وهل يظهر بذلك لأن القصاص مطهرة طبعا إذا عفية عنه ولم يقتص منه فطبعا لابد أن يتطهر بالتوبة يعني القاتل عمدا إذا عفي عنه فإنه لا يظهر من ذلك الذنب إلا بالتوبة فتلزمه التوبة إن أراد أن يظهر من ذلك الذنب وإن لقي الله تعالى ولم يتب من ذلك فجزاؤه ما سبق في العاية هذا يسأل عن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيسأل عن الشرك الأصغر إذا مات عليه شخص ولم منه، هل يدخل في هذه الآية هناك من أهل العلم من قال بأنه يدخل تحت هذا العموم إن الله لا يغفر أن يشرك به قالوا فيدخل ذلك حتى الشرك الأصغر إذا مات عليه المسلم ولم يتب منه فالله جل وعلا لا يغفره له بل يعني يعذبه عليه فقال بذلك بعض أهل العلم ولكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر وأما الشرك الأصغر فهو بمثابة الذنوب والمعاصي التي تكون داخلة تحت المشيئة والله أعلم هذا سائل يقول ما حكم من استحل التدخين أو من اعتقد حله طبعا نحن لما نقول من فعل الذنب مستحل له فهو كافر إذا ما نعني بذلك ويعني أهل العلم بذلك الذنوب التي تحريمها ظاهر وبين وواضح لا يخفى على مسلم مثل الخمر مثلا مثل الزنا مثلا مثل السرق فهذه محرمة معلومة يعني معلوم تحرمها من الدين بالضرور يعني لا يجهلها أحد وأما يعني المعاصي التي قد يختلف فيها حتى أهل العلم قد يختلف فيها أهل العلم أو حتى وإن لم يختلفوا فيها فتحرمها ليس ببين وليس بواضح وليس بظاهر يعني مثل هذه المعاصي طبعا لا يكفر من استحلها لا يكفر من استحلها لأن حرمتها أو لأن حرمتها يعني ليست واضحة وظاهرة يعني تمام وضحوة والظهور ولهذا مثلا من اعتقد بأن التدخين مثلا حلالا قد يكون مثلا معتمدا على قول من يفتي بأن التدخين ليس بمحرم أو بأنه مكروه فقط وحينئذ يعني لا يكفر مثل هذا الشخص إذن فيعني تكفير العلماء لمن استحل الذنب مقصودهم بذلك الذنوب الظاهرة التحريم يعني تحريمها واضح وظاهر من نصوص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع شخص في بدعة غير مخرجة من الملة يعني بدعة غير مكفرة وهو يعلم أنه على الباطل ولكن مع ذلك هو يدعو لتلك البدعة فهل يعتبر كافرا لقوله تعالى لقوله تعالى ومن يشقق الرسول طبعا لا يكفر لا شك يعني المبتدع المبتدع الذي بدعته ليست مكفرة طبعا هذا لا يكفر هذا لا يكفر حتى لو أقمنا عليه ماذا الحجة وبينا له بطلانه ومع ذلك فإنه لا يكفر بل يعد ماذا مبتدعا بل يعد مبتدعا ولنكفره بذلك لنكفره بذلك ما مدامة أن بدعته ماذا يعني ليست من البدع المكفرة لصاحبه وهذا السؤال يعني يذكرني بمسألة يعني تتعلق دائما بتكفير الحكام يعني بعض بعض الناس اليوم ممن يكفر الحكام هكذا بإطلاق يقول هناك فرق بين حكام أو الحكام الذين كانوا يحكمون بغير ما أنزل الله قديما في زمن يعني السلف والقرون الأولى وبين الحكام اليوم قال لأن الحكم اليوم يعني يشرعون ماذا؟ يعني قوانين وضعية يشرعون قوانين وضعية وبهذه القوانين الوضعية استبدلوا بها ماذا؟ آه قوانين الشرع فكيف لا نكفر؟ كيف لا نكفر؟ إذن فعندهم يعني هؤلاء كفار لأنهم يعني يشرعون مع الله كأنهم يعني شرعوا مع الله تعالى فأقول لهؤلاء المبتدع أليس مشرعا مع الله أليس مشرعا مع الله بل تشريع المبتدع أشد من تشريع الحاكم لأن الحاكم لما يشرع شرعا يقول مثلا السارق نسجنه ماذا ثلاثة أشهر أو سنة هل يقول لنا بأن هذا التشريع دين طبعا لا يقول هذه يعني قوانين وضعية رأينا بأنها يعني تحد من هذه الجريمة فيعني في شرعناها فلا ينسب ذلك إلى الدين وأما المبتدع الذي يبتدع ماذا عبادات فهو أولا مشرع صح ولا لا المبتدع أليس مشرع يشرع ها يقول افعل كذا على الصيف الفلانية هذا التشريع ثم هذا التشريع ينسبه إلى الدين يقول هذا من الدين أه؟ فهل نكفر كل المبتدع يا جماعة لأنهم شرعوا أشياء ونسبوها إلى دين الله تعالى أه؟ نقول ما عاد الله هذه ليست من طريقة أهل العلم ولهذا فالمبتدع فال يعني يقسمها أو المبتدع يعني يقسمونهم أهل العلم إلى قسمين هناك بدع مكفرة لأصحابها وبدع غير مكثرة بل حتى أصحاب البدع المكفرة العلماء لا يكفرونه كان مطلقا لأشخاصه إلا بعد سير على الضوابط التي صرحناها في الدرس الماضي حتى تتوفر فيه مشروط وتنتفي يعني فيهم موانع. يقول هذا الإصرار على الصغيرة يسبح كبيرة أقول هذا ثبت عن ابن عباس نعم ثبت عن ابن عباس ال رضي الله عنه أنه قال لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع الإصرار لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع الإصرار فمن كان يفعل صغيرة من كان يفعل صغيرة من الصغائر إلا أنه يصر عليها فهذا الإصرار قد يصيرها كبيرة من الكبائر يقول من فعل الاستمناء وهو يعتقد حله هل يكفر بذلك؟ طبعا لا لأن الاستمناء أيضا وإن كان محرما إلا أنه من المسائل الخفية هل من يسب الله أو يسب الدين كافر؟ الجواب نعم من سب الله تعالى فهو كافر ومن سب دين الله تعالى فهو كافر ولكن هذا حكم على أجناس وأما الشخص بعينه فلابد من أن تتوفر فيه شروط وأن تنتفي فيه موانع حتى نحكم عليه بهذا الكفر يقول أي الذنب أعظم هل الشرك أم الكذب على الله عز وجل طبعا كلمة الكذب على الله عز وجل في سؤالك يعني كلمة يعني تحتمل أشياء تحتمل أشياء ولهذا فهذا الكذب على الله إن كان يعني يصل إلى حد الشرك كذب النصارى على الله حيث زعمت بأن له ماذا ولدا فهذا طبعا يعني كذب أكبر شرك أكبر وأما إن كان الكذب على الله يعني كذبا أصغر الكذب المبتدع المبتدع الذي يبتدع شيئا ويقول هذا من الدين هذا كذب على الله لأن الله تعالى لم يجعل هذا من الدين ولم يشرعه فنقول هذا كذب على الله ولكن لا يصل إلى حد ماذا الشرك الأكبر يقول هل قتل النفس متعمدا يعني هل له توبة طبعا الصحيح أن يعني قتل النفس له توبة يعني هذا ذكر يعني اسم شيخ وقال بأنه في أحد الحلق كفر الخوارج واستدل بحديث لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقابا بعض طبعا الخوارج يعني, الخوارج يعني فيهم خلاف بين أهل العلم هل هم كفار أم لا ولكن الذي عليه جماهير أهل السنة والجماعة أن الخوارج ليسوا كفارا أن الخوارج ليس كفارا وأما قوله عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فهذا يعني أولا هذا النص ليس خاصا بالخوارج فقط بل يعني كل مسلم يعني رفع سلاحه يعني في وجه أو رفع سلاحه في وجه أخي المسلم فهو داخل تحت هذا الحديث ثم ثانيا الكفر المذكور في هذا الحديث هو الكفر ماذا؟ الأصغر ليس الكفر الأكبر هذا قال, قال, قال المؤلف جميع الذنوب سوى الشرك لا تخرج المسلم من دين الإسلام هل يوجد بعض الذنوب تخرج صاحبها من الإسلام مثل سب الله طبعاً نحن قلنا وهذا أكدناه في الدرس الماضي المقصود بالذنوب التي ذكرها المؤلف في هذا المبحث هي الذنوب التي لا تناقض ماذا أصل الإيمان لا تناقض أصل الإيمان وأما الذنوب التي تناقض أصل الإيمان فهي تخرج صاحبها من الملة وهذا شرحناه في الدرس الماضي مثل هذا الأمثلة يعني سب الله وقتل الأنبياء وإهانة المصحف طبعا هذه ذنوب تخرج صاحبها من ملة الإسلام لأنها تضاد ماذا؟ أصل الإيمان وهذا يعني ذكره المؤلف في الدرس الماضي وهذا نفس السؤال تقريبا يقول هل الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة أم توجد أعمال قد تكفرها طبعا هذا فيه خلاف بين أهل العلم طبعا جماهير العلماء يقولون الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة هذا قول أكثر أهل العلم ولكن بعض العلماء يعني يذهب إلى أن يعني الكبائر يعني قد تكثرها يعني بعض الأعمال الصالحة العظيمة منها مثلا الحج ولهذا يعني ثبت في الحديث أن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه فبعض أهل العلم يقول بأن يعني من حج على يعني هذا الوجه الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام فحجه يكفر كل ذنوبه حتى الكبائر المهم يعني المسألة فيها يعني خلاف ونزاع فبلغث في بهذا القدر والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت الصالح الرفيع وأحب